اثر واحد من الشباب كتب رساله يوما يستفسر في مساله استهانيه التصرف يقول يا شيخ عندي واحد من اصدقائي عنده خبره في الانترنت فدخل يوم من الايام الى موقع خاص بالصور الخليعه هذا الموقع تشترك ب 500 دولار لمده 5 سنوات يرسلونها اليك في كل اسبوع الى بريدك الالكتروني الايميل يرسلون اليه ملف في مجموعة من الصور كذا كفار وفجار ويريدون أن يعني يتكسبوا يقول فصاحبي هذا يا شيخ اشترك وبدأ في كل اسبوع يصل إليه صور خليعة مبسوط يقول فجلس معنا يوما فأرانا بعضها يحملها في الجهاز الجوال أو نحوه يقول فقلنا له يا أخي من وين بجيبها الصور قال هذا في موقع في الانترنت بالله أعطنا أعطنا الموقع نشارك فيه قال لا لا ريح نفسكم ما يحتاج تخسرون اموالكم قالوا لنا اقرنوا بسوت قال طيب اعطوني ايميلاتكم انا اضعها عندي مجموعه جروب في الايميل عندي وابرمج انه يوصل الملف يرسل اليكم مباشره طيب هذا تستفيد كده بسات ما هو ابليس لما طرده رب العالمين من رحمته وقال له وان عليك اللعنه الى يوم الدين ايش قال ابليس هل قال يا ربي اسفر برك واتوب اليك خلاص لابد اسجدني ادم باسجد هل فعل ابليس ذلك لا قال فبعزتك لا اغوي انهم اجمعين زي ما انا يا ربي عصيت ساجعل الناس يعصونني هذا ابليس بعض الناس صفق ابليس لهم مبتهجا وباعهم فنونه وقال ما عاد لي دور هنا دوري انا انتم ستلعبون بعض الناس كما قال وكنتم را من جند ابليس فارتقى بي الحال حتى صار ابليس من جندي بعض الناس على هذا الحال ترى يعني الوظيفه التي سيقوم بها ابليس من الافساد يقوم بها بعض الناس كذلك قال اعطوني يا شباب ايميلاتكم انا اضعكم دروب واحد واحول عليكم الصوق وفعلا جمع قرابه ال100 ايميل لان كل واحد يقول هذا ايميل صديقي هذا ايميل اخوي هذا المساله فزعات صارت وجمع عنده قرابه ال100 ايميل وبرمجها واصبح فعلا كل اسبوع ياتي الملف يرسل مباشره الى هالمئه شخص مضى عليه سته اشهر ومات يقول صاحب هذا النبي ارسل الرساله يقول يا شيخ الذي جعلني ارسل الرساله واسال انني يا شيخ الان كلما فتحت الايميل عندي اجد في الصور ملف جاي من ايميل فلان وفلان احنا دفناه قبل اسبوعين مات ويلا الان يا شيخ ياتي لي رسائل من ايميله كلها خلاعه يقول مشكله انا واحد من ضمن 100 شخص وال100 شخص فيهم ناس يرسلون لغيرهم وناس يضعونها في جوال معه ويبدا يرسلها في لوتات يقول ف ارسلت الى الشركه التي هو مشترك معها قلت ارجو ايقاف الاشتراك الذي على البريد الالكتروني الخاص بي فارسلوا لي قالوا اعطنا الرقم السري الذي اشترك به قلت يا جماعه الرجل مات مات مات خلاص وقفوا الاشتراك وانا مستعد لاي مساءله قانونيه هذا ايميل وهذه تلفونات وقفوا الاشتراك مات قالوا لا نعتذر عن ايقافها بقي له اربع سنوات ونص والرجل في قبره يقول يوم من الايام يا شيخ ذهبت باممي لزياره امك لزياره ام المتوفى فلما خرجت امي الي ان ضاق صدرها قلت يا امي ما بالك قالت ان ام صاحبك تقول انها رات فيه رؤيا مخيفة رؤيا في المنام قلت ما هي الرؤيا قالت رات قبر ولدها وكان كلابا تاتي فوقه وتفتح رجليها وتبول على وجهه فما هو تفسير الرؤيا ولدي اسال احد من المعبرين قلت يا امي هذه والله ما تحتاج تعبير قولي لها بكثرنا من الدعاء يقول وانا اعلم يا شيخ ان تعبيرها هذه المعاصي التي فعلها التي تركها في الدنيا لا تزال تصط عليك قطرا من الناس من يموت وتموت معه سيئاتك ومن الناس من يموت وتبقى سيئاته حيه تصط عليه مثل ما قال الله ان نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا نكتب اعمالهم التي قدموها قبل موتهم وآثارهم نكتب آثارهم التي تركوها لا تزال تصط عليهم انا اعطيكم اياها نصيحه يا شباب لله والله ما جئتكم الا محبه الله توب الله اذا قلت لي لمعصيه عندك سي ديات عندك دي بي دي عندك امور في كمبيوتر عندك امور في جهازك التليفون عندك كتب عندك علاقات محرمه فتيات عندك مواقع معينه عندك مجلات خربانه عندك اي شيء داع هذه المعصيه بينك وبين الله وحاول التوبه وانتبه ان تكون داعيه لغيرك الوقوع فيها انتبه والا تكون ممن قال الله تعالى فيهم ليحملوا اوزارهم كاملتين يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون وقال الله ولا يحملن اثقالهم واثقالهم مع اثقالهم ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون